يقولوا عن حدابي. لا لن أنا عايزك تبتح قلبك أنا عايزك تعيش معايا الوقت بقلبك انا اكتر واحد في الدنيا خايف عليك أنا اخوكي لو حد يخاف عليك في الدنيا هيبقى أخوكي الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسك لأنك غالي علينا مش عايزينك تكترخص نفسك مش عايزينك تندمي مش عايزينك تخسري لأنك غالي بنصحك لانك غالية بوجه نذائي ليكي لانك غالية بصرخ فيك لانك غالية هنديك كلنا وهنهف فيك لانك غالية لان رسول الله كان معرف دم ودم الصحابة وارواحهم للموت عشانك. عشان حجابك اللي انا جاي بعد 1400 سنة كلمك عليه لانك غالية خايف عليك من لحظة وزن الاعمال انت حفا يا بنت كل نازلة بتنزليها باللبس اللي انت لابسادها شكله ايه انا محجبة انت لسه بتقول انا محجبة مرات ابو جاهل كانت تردت البستونك كان ابو جاهل يقتلها م كان ممكن تلبس بنطلون وتقول ده فرفر ده كان أبو عمل فيها ايه والله يمرطبوا جحل ومرطبوا لهب ما يرضوا يلبسوا اللبس اللي بيت لابس الوقت في الشارع انا عايزك تفوقي انا عايز اهزك واقولك عشان انت غاليه عشان انك غاليه خايف على لحظة وزن الاعمال لو نزلتي من لبس بتاعك دهوت انت حارسة راجع بكام سيئة نزلتي مشيت في الشارع شارع لا طويل ولا قصير لا زحمه ولا فاضي تمت واحد ميت واحد منهم بص كل واحد بصه واحدة بس ب سيئة سيئه بسيطه ماشي دخلت الجامعه الجامعه 5000 6000 20000 شاب والجامعة بقى وشباب الجامعة كل واحد 150 بص منهم 1000 واحد بس قد بعد كده وقفت مع الشل مع الجروب اربع خمس اولاد فيها كل واحد عينه عليك من اولها لاخرها مش عارف ان كل ده حرام كل واحد بصلك الف بصه في الخمس ست ساعات من خمسه ادي خمس تلاف سيئه بعد كده ربنا رزقك وشاب عينه هيئه ارصاد مسكك من فوقك لتحتك ربع ساعه ده ده لوحد ولا عيطه بالله معرفش يتعدي الزايق ده بعد كده وانت راجع بيتك ركبت المترو ركبت المترو اه الف بصة في لحظة واحدة بامف سيئة بالليل وانت بجا بشارع وما اضاكي ما شباب الليل كل شاب بصينك عشر بصات بس بص مش عشرين بصة بكم الف انت عارسة نازلة الوحدة اللي انت نزلتيها انت راجع منها بكم سيئة انت عارسة نازلة الوحدة يامو سبمش ياللي لابسة طرحة بخرمة ياللي عاملة ستة تروح على بعض ياللي لابسة باضي وستراتش ياللي لابسة شميز يال بليه انت حذب انت لاجع بكام سيئة وكل ده فنزلة واحدة انت رابل خمس سنين بقى خمس سنين متبرجة ولسه الله اعلم لسه قدي ايه ربنا يهدينا جميعا يا رب الله ما لسه انت فاكرة دي السيئات ده لسه ده لسه انت وقفت ساعتين قدام المراية الميك واللبس وعدلة الطرحة وتنزلة القصة كل ده ساعتين قدام المراية ربنا نظر لك ساعتين ما خفتيش من نظره غضب من الله سبحانه وتعالى وانت بتعملي كل ده ونويه تنزلي تفتني شباب المسلمين نزلتي يا مصيبتاء بدي حرف انت حصل اينا ما نزلتي شاب شافك كان ملتزم لما شافك انتكس في مزانك. بنت صغيرة في اعدادي شفتك قالت انا عايزة بقى زيك البنات تبصلي تبرجها طول عمرها في مزانك بنتك انك لست لابس حجاب جديد وتائمة لله شافت الناس ببصلك فتنت بيك خلعت الحجاب تبرجها طول عمرها في مزانك شارون ولا بوش شافوك في التلفزيون شمتوا في الاسلام ان البنات بقوا كده شمتت اعداء الله في الاسلام في مزانك بنتك لما تتجوزي تقول الله يا ماما انت كنت لابسة كده وانت صغيره يا ماما انا هطلع زيك عشان ابقى كويسة زيك يا ماما تبرج بنتك طول عمرها في مزانك وآه اه لو على شلة مباركة بقى شلة مباركة واحد بصلك شهوته فارت رح عمل عدة في فمزانك واحد بصلك رح الزنى في مزامك واحد بصلك راح تجوز عرفي في مزانك واحد بصلك راح سهر قدام النت على موقع قدرة في مزامك واحد بصلك نفسه تفتحت طول لليوم في مزانك في مزانك شاب خرج من الجامع خاشع وخاضع بصلك الخشوع راح وقعد ومن بيعاني من الفتنة في مزانك ده كل ده كل ده وتخيلي ده ده في نازلة واحدة اضرابي ده في كالو سنة بقى انتو شو انت ما تعرفيش هتجي يوم الايامة تلاقي في مزانك خمسمائة واحدة منتكسة وقلعوا الحجاب انا يا رب وثلتمائة بنت لبسوا تمرشوا بسببك انا يا رب وخمسمائة شاب انتكسوا بسببك انا يا رب وثلتمائة شاب يوقعوا في بسببك انا يا رب كل ده كان سمزانك وبسببك كل ده لسه لسه هو اللي بيبص لللي كشفه شعراب سيئه واللي بيبص لللي طرحه ومتماكيجه وبرفان ومكياج ومخضي مستريش وطنك وبنطلون وكعب ومنكير ومكاب كامل كل الاتنين دول دي بسيئة ودي بسيئة يا جماعة المشكلة الوقت يا جماعة ان واحدة قعدة سمعاني حطه على رأسها طرحة جميلة وتقول الحمد لله ايوة كده انت راجل شيخ معتدل وانما انا الحمد لله على التونك اللي ستري والحمد لله على البنطلون اللي مغطيني الحمد لله بس المشكلة بس ان انا لما بتبقى الدنيا حر المكياج بيسيح وانا قعدة اسمع البرامج الدينية واتملى في جمال الإسلام الاسلام يا اختي انت, انت, انت, انت كده شايفة انك محجبة بالطرحة دي طب الكحن الرول، طب والو كريم الأثاث، طب والمنوكير، طب والكامل 15 سنتي، طب والبنطلون، طب والبلوزة، طب والوالقصة، طب و... وكل ده وانت معتقد إنك أنت محقة، كل ده وأنت شايفة إنك أنت محقة لأنك غالية مش عايزك تدبي، لانك غالية مش عايزك تبكي يوم الأيام على المذان إنما باع جمال الجنة لانك غالية مش عايز الجنة طع منك، ده الرسول عليه السلام بيقول على المتبرجات لا يقوم الجنة. ولا يشممنا ريحها أنا خايف عليكي خايف عليكي ان الجنة تتحرم عليكي فعلا بسبب التبرج فوقي مفيش حاجه تتاهل مفيش حاجه تستقل إننت تخسر الجنة لو انت البست حجاب امهات المؤمنين ومش انت تزارك تخيلي بنت صغيرة شافتك قالت هتقلدك في مزانك صحبتك قالت هتقلدك في مزان حسناتك شاب شافك ما تفتنش برضو في مزان حسناتك في مزان حسناتك انك حفصتين الفتنة تخيلي واحدة لبص حجاب جديد شافتك سبتت في مزانك شارون شافك قلبه اتحرق في مزانك بنتك الصغيرة قالت هبقى زيك يا ماما في مزانك كل ده في كل ده حسنات ان ما تجينا كده ممكن تطلع منك يا ابني انت غاليه مش عايز رسول الله يكرهك مش عايز رسول الله يقولك على حوض صحقا صحقا وانت عطشان يوم القيامه لانك غاليه مش عايزك تدخلي على الرسول عليه الصلاه والسلام يقولك صح صحقه ليه يا رسول الله ايه اللي انت نفسك ده ايه ده انا عشت حياتي عشان انقذك انا عشت حياتي عشان انت تبقي حفيفه انا ضحيت بكل حاجه والصحابة ضحوا بكل حاجه واكبرهم اتوزعوا في الارض عشان انت تطلعي طهره وعفيفه عشان ما تنجميش اسمعي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما من اهل النار ولا اعيذوا بالله الرسول الملسى كاسيات يعني لبسين يا رسول الله ده في طرح على راسها يا رسول الله ده في بنطلون entrepreneون وكل حاجة رسل. الله لبسه يا رسول الله نساء كأسيات يعني لبسة بس عاريات الحقيقة انهم مش لبسين الحقيقة ان جسمهم كله متفصل الحقيقة ان هم فتسنين هم بارزين كل فتنة في جسمهم ونساء كاسيات عاريات نائلات مميلات تتكلم مع ده وتبتسم لده وتضحك مع ده لا يقربنا الجنة ولا يشممنا ريحها حتى ما تشمش ريحه الجنة ايوما امراه استعطرت في بيتها ثم مرت على رجال فوجدوا ريحها. فوجدوا ريحها حتى مزيل العرق ما يبقاش مزيل العرق بريحة يبقى مزيل العرق قضر موجود في السوق وموجود في كل حتى فوجدوا ريحها فهي زانية بيصدق كلام حبيب الله بيصدقك كلام رسول الله واقف قدام البرائر وقتي ده يا رب بيقربني منك ولا يبعدني عنك ده بيكتبوا ملك اليمين ولا ملك الشمال ده يخلينا ناخد صحيفتي باليمين ولا بالشمال ده يرضيك عليا ولا يغضبك عليا يا رب لقيتك غالي يا بناديكي بناديكي خايف عليك في الدنيا قبل الاخره خايف عليك في دنيتك قبل اخرتك ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه مش هتبقى دي يقول لك خد بالك استني المكياج انت الوقت ما انتش متجوزه لسه مين اللي هيبصلك وسط البنات اللي دول لازم مكياج وهيجي الوقت اللي انت مخطوبه خطيبك هيشوفك من غير مكياج وحماتك تلاقيك مش حلوه زي البنات يسيبك وهيجي للمتجوزه يا بنتي جوزك يشوفك وانتيش حلوه زي بقيه البنات ليه احسن يسيبك ولا ولا يزهق فيكي ليه يا بنتي يا بنتي بتاعت عبد الدرهم والدار بتاعتك بتاعت المكياج المكياج اللي والمكياج اللي هيحبك جوزك فيا والمكياج اللي هيخللي بنت ستايل والمكياج اللي هيخليني واضحه في المجتمع لا ذلكم الله الله اللي هيسعدك الله اللي هيملى قلبك جوزك رضا عنك والله انا شفتها لان انا عارف ان كتير قوي منكم اجوزهم معذبينهم وجوازهم مقطعينهم انا بتكلم بصراحه الحق قبل ما الشيطان يرجع عليك الحق قبل ما شويه الحماس اللي جوه قلبك يروحي يروح قومي على هدومك قومي على هدومك تخريها دولابك من النهارده هيتملى لبس عليكي من النهاردة لبس أم سلامة وعائشة وفاطمة وخديجة من النهاردة رتبقى تستحديدة من النهاردة هتبقى ملكة من النهاردة لك الحمد لله على السلامة <تصفيق> يا رب لبستك ده عشانك وانا وزقه انك هتجيب لي احسن عريس ووزقه انك هتجوزني اللي احسن من اي متبرشة تاخده <تصفيق> ربنا ولا خطيبك ربنا ولا جوزك ربنا ولا شغلك ربنا ولا وظيفتك ربنا الجنة ولا الدنيا واللي فيها يا بنت يا بنت. طب مش لأم لا يا بنتي. انما في مش عقوق. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهم. ذلك ادنا ان يعرفن فلا يؤذين. وكان الله غفورا يا غاليه اسمعي اللبس الملك بتاعك اسمعي اللبس الملكي واحد صفات الطرحة. انا أنا لك حاجة حاجة صفات الترحه تكون مغطية نص جسمك يعني مش ترحه غيت الرقبه ولا ترحه داخله في الهدوم ولا ترحه سبلش ما ينفعش الكلام ده خالص ولا ترحه مخرمة ولا سورتيت ولا بروكة ولا خمس طرحات مع بعض ولا الربطات بتاعت الترح بتاعت مواقع لب في الترح كلام ده كله ما ينفعش خالص ولا ترحه مترضا ولا ترحه الكلام ده لا تبقى ترحه مغطية نص جسمك على ال يعني مغطية صدرك كمان. يعني نازله كمان لما تحت الصدر ده ده ده, ده ده ده ده الطرحه لازم يبقى دي صفات الطرحه الشرعيه طب صفات العبايه بقى ما ربنا قال يودينا على من جلابيبهن مش من التونك مش من البنطلون جلابيب العبايات الواسع الكبيره اول حاجه ان يبقى صدر العبايه واسع ما هوش خالص زي الادناء وزي الملحافة وزي الاستلات الواسعة قوي قوي يعني محد شعر في التدخين ولا الرفيع يبقى صدر العباية وهذا عصابه حدشان في التدخين ولا الرفيع طيب والوسط بتاع عباية ما ينفعش يبلاه وسط أصلاً لو وسط هوسط معناته ما عادتش حاجة بلانها فاصل جسمي ما ينفع لازم تبقى واسعة في الفاضة طيب وطولها الطول بتاعها مقياسه انك لما تعدي مفيش في رجليك حتى ما يبادش يا سلام على العفاف طب ولونها اي لون بس ما بقاش الوان متداخله وكروهات لا يبقاش فيها تطريز اي لون البزي اي لون انت عايزاه ازاي العائشه طافت بصب اصفر مش مشكله بس يبقى لون واحد مش الوان متداخله وخدي بالك احضري من مفسدات الحجاب ايه هي التطريز اسمعي التطريز البرفان الكعب العالي المكياج الاربعه دول هم مفسدات الحجاب اللي بيخلوك عامله زي اللي صمت لحد العصر فتره ضيعت صيامها زي اللي صلت الدور الركعتين وسلمت ضياط صلاتها لا لا دول مفسدات الحجاب طيب وبعد كده وبعد كده ده حجاب الصالحه امال حجاب المصلحه النقاب يا بنتي النقاب انا عايز اقول لك اللي زوجات النبي كانوا لابسين ايه نقاب بنات النبي كانوا لابسين ايه نقاب نقاب أعظم قرار في حياتك من غير خلاص من نقاب من غير اللبس اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان دمه ودم الصحابة هيسير عشان غطاء الوش بتاع المسلمه ده اهو انفقالك قد ايه يلا خدي القرار هتقوم تتوضي وتصلي ركعتين وتصلي ركعتين توبه لله وتعهد ربنا ان خلاص انا ما عدتش قلب غير كده يا رب يا النقاب يا الخمار يا الازدال يا العداية الوسعة مع الاشارب الكبير اللي مغطي اللي مغطي نصي انا يا رب مغطي شلبس غير كده يا رب ويلا يا بنتي يلا قومي يلا عشان الدين ينتشر في المجتمع يلا عشان العفاف يرجع يلا عشان اليهود يطعنوا في قلوبهم يلا عشان اعداء الباطل يبحقهم يلا عشان الفتن ده انتي انت اللي قفلت باب الفكرة خلاص خلاص النقاب والحجاب الكامل حجاب امهات المؤمنين اول خطوة في الطريق لربنا ده الخطوة اللي لو مخدتهاش مش هتعرفي تتقدمي مش هتقدري ولو خدته تنطلق ازاي الساروخ كي, كي, كي قامت تدعو <تصفيق> قدمت لكم هذه المادة أن ينتدى أحلى حياة oh.